Bismillahir Rahmanir Rahim Ir koron, bismiorum pinkelėdi, koron, koron, koron, koron, koron, koron, koron, koron, koron, koron, koron, koron, koron, koron,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 قل لا الا من ينتهي لا نسفع بناصيا ناصيه كاذبه خاطئا فليدعنا اذيا سندع الزبانيا لا تطعه واسجد وقتربا